لا يجرى رحمة راحيه قل أوقي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن لا تمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن الربنا أحد، وأنه تعالى جزّ ربنا مت صاحبة ولا. كان يقول سفيه لعلى الله شفطا وأنا ظنبنا أن تقول هو الجن على الله كذبا وأنه كان رجال من o and uh, Oh <laughs> وأن فَلَيُنِيرَ الْجَرَبِ فَلَيَخْطَبَ وَسَوَلَهَا فَأَنْبَأَهُمْ وَأَنْبَأَهُمْ وَأَنْبَأَهُمْ وَأَنْبَأَهُمْ فمن أسلم walamelko si pun na Mm-hmm. <laughs> ولن أجب من دونه مفعبا وَإِنْ أَدْرِ بِأَقَرِيبٍ مِّنكُمْ فَاتَّبِعُونِ ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۖ إِلَّا رَحْمَةً إلا من ارتضى من رسول إلا من يا أن لله ما امر قد ابى نذير رساليو bizim بما نذير ليا أن لله اسم اللاج الرحمن الرحيم اسم اللاج الرحيم لن تقيلها إنما شئة الليل و ربك رب بك Til the mountain, فكيف قد تكون إن كفرتم يوما يشعل الولو ذا نشيبا A <laughs> the I